جرب جرب جرب جرب, جرب جرب جرب جرب جرب ان تذكر ما ورد في اليوم و ا ل ل ي ل ة من أ ذ ك ا ر لست تحفظها تدري كم حجم ا ل و ر ق ة التي ستحتاج إ ل ى حملها في ا ل ب د ا ي ة إ ن ه ا أ ح ي ا ن ا أ ص غ ر حجما من ر خ ص ة ا ل ق ي ا د ة أ ذ ك ا ر الصباح والمساء أ ذ ك ا ر الاستيقاظ والنوم ما بعد الصلوات جرب أ ن تحتفظ ب ا ل و ر ق ة في جيبك من اليوم جرب جرب وستجد وقتا لاستخدامها جرب جرب جرب, جرب.